نورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَشِيًّا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتقدت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ كلاما قليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني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 وَجَعَلَ رَبُّكَ هَذَا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ تَفَرَّلُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا